يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معشر الاخوه الكرام كنا نتدارس معنى الحروف المقطعه في اوائل سور القران وكنا نتدارس تفسير اوائل سوره لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم وقررت أن الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم اتفق في أمر على معناها واختلف بعد ذلك في أمر يتعلق في معناها أما المتفق عليه فقلت إن الإجماع وقع على أنه ذكرت إحكمة ولها معنى وقررت هذا بأدلته وأما الذي اختلف فيه فهل ذلك المعنى يعلم من جميع الوجوه أو ندركه من وجه دون وجه على اقوال كثيرة زادت على ثلاثين قولا قلت سأقتصر منها على عشرة أقوال وأبين قيمة كل قول منها إن شاء الله جل وعلا اذا هل يعلم تفسير تلك الأحرف من جميع الوجوه أو يعلم من وجه دون وجه اختلفوا في هذا في أول الأمر على قولين كما تقدم معنا الأمر الأول نعلم هذا من وجه دون وجه فهي من المتشابه غاية ما نقول حروف من حروف لغة العرب الله أعلم بمراده والقول الثاني يعلم معناها من جميع الوجوه وهؤلاء الذين اختلفوا على ثلاثين قولا أو أكثر كما تقدم معنا استعرضنا القول الأول في بيان ما قيل في معناها وهي أنها إشارة إلى إعجاز الناس عن الاتيان بمثل هذا القرآن فالقرآن مؤلف من هذه الحروف التي بها كلامهم وبها ينطقون وهي حروف اللغة العربية من الالف واللام والميم والكاف والهاء والياء والعين والصاد وغير ذلك فإذا كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس من عند الرحمن وهو من تأليف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهاتوا قرآنا هأتوا قرآن مثله بواسطة هذه الأحرف التي تألف منها القرآن الكريم وقلت هذا القول ذهب إليه جمع من المحققين وذكرت أدلته أيضا فيما تقدم والقول الثاني ذكرته وقررته أريد أن أكمله بجزء يسير ثم تقل إلى القول الثالث إن شاء الله القول الثاني قلت إن هذه ال أحرف المقطعه هي أسماء للسور التي ذكرت فيها فسورة نون سورة القلم تسمى بنون سورة قاف تسمى بقاف سورة البقرة تسمى بألف لام ميم ولكن تمييزا لها عن غيرها يقال ألف لام ميم البقرة ألف لام ميم آل عمران ألف لام ميم الروم لكن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور التي ذكرت فيها وذكرت من قال بهذا القول وحجة هذا القول من كلام العرب وما ورد أيضا في الشرعي مما يقرره ويدل عليه قبل أن أنتقل إلى القول الثالث يدخل في القول الثاني ما ورد من أن هذه الأسماء من أن هذه الأحرف هي أسماء للقرآن العظيم قلت إنها أسماء للسور التي ذكرت فيها ونقل عن عدد من السلف أنها أسماء للقرآن العظيم ثبت هذا في تفسير الطبري عن قتادة ومجاهد عليهم جميعا رحمه الله وقد علل الإمام ابن كثير هذا القول الذي اعتبره بعض الأئمة قولا مستقلا وأدخلته أنا في هذا القول الثاني علله بما يقول إلى القول الثاني فقال لعلهم يقصدون أي من قال إن ألف لام اسم للقرآن لعلهم يقصدون أنها اسم للسورة التي هي من القرآن لأن القرآن يطلق على مجموع السور ويطلق على كل سورة من سور القرآن أنها قرآن فسورة البقر قرآن وسورة آل عمران قرآن وسورة الناس قرآن فمن قال إن ألف لام ميم اسم للقرآن يقصد بذلك اسم للسورة التي بعض من القرآن وجزء من القرآن وهذا القول كما قلت منقول عن قتادة ومجاهد من أئمة التابعين عليهم رحمات رب العالمين وهذا المعنى الذي أول به وعلل به الإمام بن كثير كلام هذين الإمامين يعود إلى ما تقدم وهو أن الحروف المقطعة في أوائل السور اسم للسور التي ذكرت فيها لكن الإمام بن جرير الطبر عليهم جميعا رحمة الله ذهب مذهبا آخر فحمل هذا القول على ظاهره ما نقل عن مجاهد وقتاد من أن هذه الأحرف المقطعة هي أسماء للقرآن فقال هي أسماء لكل القرآن لا للسورة التي هي قطعة من القرآن ثم قال ألف لا ميم معناها والقرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالف لام ميم اسم للقرآن ألف ميم والقرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذا إما أن يحمل الكلام على ظاهره وهو أن هذه الأحرف اسم للقرآن بكاملة أو اسم للسورة التي هي قطعة من القرآن فاسم للسورة التي ورد في بدايتها هذه الأحرف المقطعة والعلم عند الله جل وعلا القول الثالث في بيان معنى الأحرف المقطعة التي ذكرت في تسع وعشرين سورة قيل هي فواتح أسماء محذوفة كل حرف من هذه الأحرف المقطعة هو فاتحة وبداية وأول حرف لسم محذوف يدل عليه هذا المذكور وهذه الأسماء المحذوفة التي ذكرت هذه الأحرف المقطعة للدلالة عليها اختلف في تعيينها وفي بيانها فقيل إنها خاصة بأسماء الله جل وعلا فإذا هي بداية وفواتح أسماء لله جل وعلا محذوفة ذكر من كل اسم بدايته الذي يدل عليه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطبري ومستدرك الحاكم بسند صحيح وثبت أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وفي تفسير الطبري قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في المستدرك وقلت بإسناد صحيح أقره عليه الذهبي في الجزء الثاني صفحة 72 وثلاثمئة كاف ها يا عين صاد يقول ابن عباس رضي الله عنهما الكاف من كريم كريم والها ها من هاد ها يا ولياء من حكيم وعين من عليم صاد من صادق وعليه دلالة على اسماء خمسة لربنا جل وعلا كريم هاد حكيم عليم صادق وفي رواية في المستدرك أيضا في المكان المشار إليه بسند صحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما الكاف من كريم والهاء من هاد كما تقدم كاف ها يا عين والياء في القول المتقدم من حكيم وهنا يقول من أمين والعين تقدم معنا من عليم وهنا من عزيز والصاد من صادق تفقت الروايتان على تفسير ثلاثة أحرف بثلاثة أسماء الكاف كريم والهاء هادن والصاد صادق لكن الروايتان اختلفتا بعد ذلك في تفسير يا عين حا كافا يا عين فالياء في الرواية الأولى من حكيم وفي الرواية الثانية من عزيز من أمين والعين في الرواية الأولى من عليم وفي الرواية الثانية من عزيز فإذا ألف لام ميم هذه فواتح أسماء محذوفة هي أسماء لله جل وعلا تدل عليها هذه المذكورات نقل هذا كما قلت عن صحابيين جليلين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه وفيما يبدو لي والعلم عند ربي جل وعلا أن مثل هذا القول لا يمكن أن يصدر عن الرأي المجرد فلعله يكون له حكم الرفع والعلم عند الله وأما أن يقول صحابي إن كاف أذي ذلال على اسم الله الكريم بمجرد اجتهاده ورأيه واستنباطه ففيما يبدو لي والعلم عند الله أنه لا طريقه للعقل ليدرك ذلك فالعقل لا يستطيع أن يدرك هذا بمجرده فلعلهم وقفوا على شيء من الاشاره من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير والعلم عند ربنا الجليل اذا هي بدايه وفورات أسماء محذوفه وهذه الاسماء المحذوفه التي تدل عليها هذه الاحرف المقطعه في اوائل بعض السور هي اسماء لله جل وعلا وقيل إنها بداية أسماء لله ولغيره فليس المحذوف هو اسم من اسماء الله جل وعلا وذكرت هذه الأحرف لتدل عليه إنما هذا شامل لأسماء الله ولغيره قال الإمام القرطبي عازيا التفسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما لام لاميم الألف من الله جل وعلا واللام من جبريل والميم من محمد عليه الصلاة والسلام فكأن الله يقول في مطلع هذا القرآن بعد الفاتحة أنا الله جل وعلا أرسلت جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن الذي لا ريب فيه هدى للمتقين الله جبريل محمد عليه صلوات الله وسلام الألف بداية وإشارة ومأخوذة من لفظ الجلالة الله واللام من جبريل والميم من محمد عليه الصلاة والسلام وهذا القول الثالث يدخل فيه ما رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال السيوطي في الإتقان بإسناد صحيح ورواه ابن جرير أيضا في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن هذه الأحرف المقطعة هي اسم الله الأعظم هي اسم الله الأعظم وفي كونها اسم الله الأعظم يقرر الإمام بن عطي هذا القول فيقول إنها تدل على اسم الله الأعظم إذا ألفنا ما بينها بحيث يكون التأليف بين هذه الأحرف دليلا على اسم الله الأعظم لكننا لا نعرف تأليف اسم الله الأعظم من هذه الأحرف فإذا هي تدل على اسم الله الأعظم بشرط أن نهتدي إلى كيفية التأليف بين هذه الأحرف لتدل على اسم الله الأعظم وقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر الشعبي من أئمة التابعين أنه قال إذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله جل وعلا إذا ألف لام هذه توصل مع بقية الأحرف المقطعة بحيث تدل بعد ذلك على اسم الله الأعظم لكن كيفية وصلها وما الاسم الذي سيكون منها هو اسما لله الأعظم لا نهتدي إليه فإذا يمكن أن يؤول هذا إلى ما تقدم من أنها تدل على أمر استأثر الله بعلمه تدل إذا وصلت بما بينها على اسم الله الأعظم لكننا لا نهتدي إلى وجه ذلك ولا إلى كيفية ذلك فذلك مما استأثر الله بعلمه هذا القول الثالث إنه مقبول وقد مال إليه عدد من علماء الإسلام وعلماء العربية ومنهم الإمام الزجاج وقرر الإمام الزجاج في كتابه معاني القرآن هذا القول فقال أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها ثم أورد شواهد على هذا من كلام العرب وكيف كانوا يتكلمون بالحرف ليدللوا به على كلمة محذوفه وهناك ذلك ذكر الحرف ليدل على اسم وكلمة محذوفه قلنا لها قفي فقالت قاف لا تحتبي أن نسينا الإيجاف من أشعار العرب ومن كلامه قلنا لها قفي فقالت قاف قاف أي وقفت قلنا لها قفي فقالت قاف القاف من كلمة وقفت ذكرتها لتدلل على تلك الكلمة المحذوفه قلنا لها قفي فقالت قاف لا تحسبي أن نسينا الايجاف وايجاف الذابة وحثها على السير والانطلاق والعدو والمشي قلنا لها قفي فقالت قاف الشاهد أنها أطلقت قاف وأرادت بها وقفت فذكرت حرفا من كلمة تدلل بهذا الحرف على هذه الكلمة ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى فيما نسبه إليه الإمام القرطبي والشيخ شاكر في تعليقه على المسند يقول هذا الشعر لتميم بن أوس لتميم بن أوس بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت بالخير خيرات نجازيك بالخير خيرات وبالشر وبالشر بالخير خيرات وبالشر بالخير خيرات وإن شرا بالخير خيرات وان شرا ف أي فشر وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا, إلا أن تريد إلا أن تشاء فإذا شئت الشر وأردته أعاقبك عليه بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تا وهذا من كلام زهير بن أبي سلمى وهو من أشعار العرب وكلامه يحتج به في مثل هذه المواطن فذكر إذا حرفا ليدلل به على كلمة محذوفه بالخير خيرات وإن شرا فا فشر اجازيك شرا ولا أريد الشر إلا أنت، إلا أنتشاء تشاء وإلا أن تريد ومنه أيضا قول الشاعر العربي نادوهم الا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألا فا نادوهم ألالجموا أي ضعوا اللجام على فم الفرس لننطلق للغزو والنفير ألا تركبون على ظهور الخير ألجموا الخير وركبوا على ظهورها قالوا جميعا كلهم ألا فا فا فاركبوا وأجيبوا هذا الداعي الذي يدعوكم إلى هذا نادوهم ألالجموا ألالجموا قالوا جميعا كلهم ألافا وهذا مما يدل على شيء محذوف ذكر حرف ليدل على كلمة وقد روي في السنة ما يشير إلى هذا كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله ورد في سنن البيهقي وسنن ابن ماجه ولو قلت ثابت لا يضر لأن المراد من ثبت يعني روية ووقع ووجد وحصل وليس المراد من الثبوت ثبوت صحة كما سأبين إن شاء الله قيمة الأثر لأنني احيانا نقول ثابت مثلا في صحيح بن خزيمة ثابت في سنن بن ماجه أي الحديث وقع وروية فليس المراد من الثبوت الصحة لأنني أبين بعد ذلك حاله فهنا أروي في سنن البيهقي وابن ماجه أو ثبت ثبت مريا في سنن ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعانى على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله قال سفيان بن عيينه وجه ومعنى الإعانة بشطر كلمة ان يقول له في أقتل أق يقول أقتله فيقول أق وما يكمل الكلمة اعان على قتل مسلم بشطر كلمة بجزء كلمة أن يقول في أقتل أقل. لقي الله يوم القيامة وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله والحديث ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد قال عنه الحافظ في التقريب متروك ثم رمز له بالتاء والقاف للإشارة لأنه من رجال الترمذي وابن ماجه القزوين عليهم جميعا الرحمة الله متروك يزيد بن أبي زياد وقال الذهبي في الميزان في ترجمته إنه منكر الحديث وقد سئل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث فقال باطل موضوع نعم، إن الإعانة على قتل المسلم كبيره عظيمة، لكن هذا اللفظ ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو لقي الله يوم القيامة وهو مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله. إذا ألف لام ميم ألف لام هذه فواتح أسماء محذوفة إما أن تكون تلك الأسماء أسماء لله جل وعلا وإما أن تكون تلك الأسماء أسماء لله جل وعلا ولغيره هذا المعنى الذي ذهب إليه عدد من أئمة الإسلام وقواه الزجاج استبعده الإمام بن كثير في تفسيره وضعفه فقال قلت هذا لا يفهم إلا بتوقيف وما أنشدوه من الشعر في الكلام ما يدل عليه بخلاف هنا فهناك بالخير خيرات وإن شرا فعندنا ما يدل عليه شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت إلا أن تريد وأما هنا عندما نقول ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض تلك آيات الكتاب الحكيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وذل المتقين كيف ستدل هذه الأحرف على أسماء محذوفة وليس في الكلام إشارة إلى ذلك فهناك في المذكور دلال على المحذوف وأما هنا فلا يوجد دليل على هذا لكنني أقول إن تضعيف الإمام بن كثير عليه رحمة الله لهذا القول الذي نقل كما تقدم معنا عن صحابيين جليلين, جليلين ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه ثم قال به بعد ذلك جم غفير من التابعين وقرره بعض علماء الإسلام إن تضعيف هذا القول مع جلاله من قال به من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في الحقيقة غير مسلم لا مانع أن يقول الإنسان لا يظهر لهذا القول وأرى رجحان غيره من يقول إنه ضعيف وقد نقل عن صحابة بأسانيد صحيحة فالكلام في الحقيقة كما قلت إنه غير مسلم رحمه الله على علماء الإسلام جميعا إذا هذا القول الثالث هذه الأحرف المقطعة هي بداية وفواتح أسماء محذوفه تدل على أسماء محذوفه هذه الأحرف تدل عليها وتلك الأسماء حذفت إما أن تكون تلك الأسماء من أسماء الله جل وعلا وإما أن تكون من أسماء الله جل وعلا ومن أسماء غيره هذا المعنى الثالث للأحرف المقطعة على القول بأنه يدرك معناها ويمكن أن نقف عليه من جميع الوجوه والعلم عند الله جل وعلا القول الرابع هذه الأحرف المقطعة هي أسماء لله جل وعلا ليست بداية أسماء ولا بعض أسماء الله جل وعلا ولا فواتيح أسماء لله جل وعلا وتلك الأسماء محذوفه إنما هي أسماء لله جل وعلا ثبت هذا في سنن ثبت هذا في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وبوب عليه في صفحه اربع وتسعين فقال باب في ان الحروف المقطعات في اوائل السور هي من اسماء الله عز وجل ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود وهكذا الاثر روي في الطبري رضي الله عنهم اجمعين انهما قال هي, هي قسم أقسم الله به وهي من أسمائه ألف لام ميم أقسم بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نون والقلم أقسم بنون وبالقلم الذي يسطرون به ما أنت بنعمة ربك بمجنون أقسم بهذه الأحرف المقطعة إن قيل ما معناها نقول هي من أسماء الله عز وجل ألف لاميم اسم لله العظيم وهكذا حاميم كافها يا عين صاد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود وهكذا الأثر رويا في الطبري رضي الله عنهم أجمعين انهما قالا هي, هي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 من اسماء الله عز وجل ألف لام اسم لله العظيم وهكذا حاميم كاف ها يا عين صاد اذا هذا منقول عن هذين الصحابيين الجليلين وتقدم معنا إخوة الكرام أنه ثبت في تفسير الطبري عن هذين الصحابيين بسند صحيح أن هذه الأحرف المقطعة هي اسم الله الأعظم وما لا الإمام بن عطية والشعبي إلى أنه لو ألفنا فيما بينها لخرج منها اسم الله الأعظم وأما هنا فيقول هي بنفسها اسم من أسماء الله جل وعلا وهذا القول يفهم من كلام الإمام الألوس عليه رحمة الله في روح المعاني أنه يميل إليه فقال في الجزء الأول في صفحة 103 عند تفسير ألف ميم في بداية سورة البقرة أنا أميل إلى هذا القول فعندي إن الله جل وعلا أشار إلى اسمه الظاهر في سورة الفاتحة فقال الحمد لله إلى اسمه, إلى اسمه الله والرحمن والرحيم وأما في سورة البقرة فأشار ربنا جل وعلا إلى اسمه الباطن وإنما قدم الظاهر للإشارة لأنه هو الذي ينبغي أن نقدمه في حياتنا وأن يكون حكمنا على حسب الظاهر لا على حسب الباطن فذكر الله جل وعلا في الفاتحة اسمه الظاهر لفظ الجلالة الله وذكر في سورة البقرة اسمه الباطن ألف لا ميم. وقد ذكر الإمام بن حجر في فتح الباري في الجزء الثامن صفحة خمسين وخمسين وخمسمائة ما يشير إلى أن علي رضي الله عنه كان يميل إلى هذا فقال ذكر الحسن بن المظفى السمعاني في كتابه مأدبة الأذباء قال كان شعار علي رضي الله عنه في موقعة الجمل وفي حروبه حاميم شعارهم حاميم اي يا الله يا كريم يا عظيم لأنها اسم من أسمائه جل وعلا شعارهم حاميم وتقدم معنا إخوة الكرام عند قول القول الثاني كلام الشاعر يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميمة قبل التقدم للإشارة لأنها اسما من أسماء السورة كأنه يقصد أنه يذكرني بهذا الشعار الذي نقول حاميم حاميم كان شعار علي وجيش علي حاميم وورد في تفسير ابن أبي حاتم كما في كتاب الاتقان للإمام السيوطي أن علي رضي الله عنه كان يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي يا كافها يا عين صاد اغفر لي اسم من أسماء الله فكما ان له اسماء ظاهره له اسماء باطنه هو الاول والاخر والظاهر والباطن فكاف ها يا عين صاد اسم من اسماء الله الباطنه كما أن لفظ الجلاله الله والرحمن والرحيم اسم من اسماء الله الظاهره ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي وروى اشهد عن الامام مالك عليهم جميعا رحمه الله انه قيل له هل يجوز للرجل ان يتسمى بياسين فقال لا يجوز هذا اسم تسمى به ربنا جل وعلا ياسين اسم من اسماء رب العالمين نون اسم من اسماء الله الكريم قاف كذلك وهكذا بقية الحروف المقطعة اسم من اسماء الله الباب لا يجوز أن يتسمى بياسين وهذا كما قلت نقله أشهب عن الإيمان مالك عليهم جميعا رحمة الله تعالى إذا هذا القول الرابع هي أسماء لله جل وعلا وإذا ثبت الأثر بذلك عن ابن عباس وبمسعود رضي الله عنهم أجمعين فمثل هذا ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن له حكم الرافع فلا مدخل للعقل ولا للاجتهاد في ذلك لأن أسماء ذلك لأن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية تؤخذ مما هو منقول مأثور لا مما هو مستنبط معقول فلا دخل للقياس ولا للاجتهاد فيها وما يقوله الصحابي هذا من أسماء الله؟ هذا له حكم الرفع إلى نبينا رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه والعلم عند الله جل وعلا المعنى الخامس من معاني الحروف المقطعة على القول بأنه يدرك معناها من جميع وجوب قيل إنها حروف لا معنى لها في الوضع قدمت على الكلام المقصود لحكمة تفريغ البار. ولفت الانتباه وجذب الأذهان للإصغاء والسماع يحصل التدبر بعد ذلك والفهم والاتعاظ اذا كلام لا معنى له بمثابة وسيلة لتنبيه الذهن قدمت بين المقصود في هذه السورة ذلك الكتاب لا ريب في هذا والمقصود هدى للمتقين لأجل أن يتنبه الناس لهذه القضية قدم على هذا المقصود شيء ينبههم فقيل ألف سينتبهون إلى ما وراء هذا الذي وليس بمقصود أصالة فعندما ينتبهون يتلى عليهم ما هو مقصود وهذا التنبيه شامل للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وللمشركين أما النبي عليه الصلاة والسلام فنبه بهذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور وقلنا الغالب عليها مكية كما تقدم معنا ليحصل منه عليه صلوات الله وسلامه مزيد تيقظ وانتباه ووعي لما يلقى عليه ليبلغه على اتم وجه وهذا فيه تنبيه أيضا للمؤمنين لئلا يستمعوا هذا القرآن وهم في غفلة ولهو وهم عنهم معرضون وهذا فيه تنبيه أيضا وشحذ أذهان للمشركين وجذب انتباههم لأنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كما حكى ربنا جل وعلا ذلك عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكان ربنا جل وعلا إذا اراد أن يخبرهم بمقصوده من كلامه يقدم بين يدي ذلك شيئا مما هو غير مقصود لأجل أن يجذب انتباههم ويلفت اذهانهم فيقول حاميم عينس قاف حقيقة عندما يسمعون هذا يقول انتبهوا ماذا بعد هذا الكلام ماذا يريد أن يأتي بعده فينتبهون فيلقى في أذهانهم الحجج التي تدعوهم للانصياع الى إلى الحق طوعا أو كرها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فإذا هي بمثابة وسائل للتنبيه قال قطرب كان المشركون لا يسمعون القرآن ويتواصون فيما بينهم فافتتح الله بعض صور القرآن بالحروف المقطعة فجذب ذلك انتباههم فسمعوا وأصغوا قال الإمام الرازي مقررا هذا القول إن الحكيم إذا خاطب مشغولا او غافلا او معرضا اذا خاطب مشغولا بامر من الامور او هو غافل لا او هو معرض يقدم بين يدي مقصوده كلاما ليس بمقصود الله انما لينبه بهنه وهذا الذي يقدمه وهو وسيلة للتنبيه ينقسم الى قسمين تارة يكون له معنى وهو مفهوم كان يقول له اسمع انتبه فيقى اعيه ما اقول لك ثم يخبره بما يريد وثارة يقول له بحرف النداء يا زيد يا رجل يا فلان يا ايها الناس فعندما يصغون يوجه اليهم ما يريده المتكلم ثم هذا التنبيه الذي له معنى مفهوم يكون على حسب قيمة هذا الكلام المقصود وعلى حسب حال السامع فإذا كان السامع عنده شغل يسير ولهو قليل تنبهه بأداة تنبيه يسيرة فتقول ازيد واذا كثر شغل شغله ولهوه تقول يا زيد واذا استغرق في الغفلة تقول الا يا زيد اسمع ما اقول لك ثم تلقي له ما تقول واحيانا يكون الكلام الذي يقال بين يدي المقصود غير مفهوم الكلام غير مفهوم كأن تحدث صوتا وهذا مستعمل في اساليب الناس احيانا يحدث صوتا غير مفهوم بفمه أو بيديه أو برجله يضرب الأرض أو يقول هي هي أحيانا لما ينادي أو يصفر أو يصفق هذا يستعمله الناس عندما أحيانا يريد أن ينادي أحدا وهو بعيد عنه أحيانا لا يناديه بصوت مسموع مفهوم إنما يحدث صوتا مسموعا من فعل أو من حركة باللسان لا يفهم من ذلك شيء أن يقول هش مثلا أو كلمة صوت تعبير منها التعبيرات المستعملة في مخاطبات الناس فإذا يقول شيئا غير مفهوم لأجل أن يتنبه السامع المخاطب قال الرازي والكلام والصوت إذا لم يكن مفهوما أدعى في انتباه المخاطب مما لو كان مفهوما خشية أن يظن المخاطب أن هذا الكلام المفهوم الذي هو وسيلة للتنبيه هو المقصود فيقف عنده فعندما تخاطبه بشيء لا يفهمه يبقى مشدودا إليك لتخبره بعد ذلك بما تعلق به عندما ناديته فانتبه ماذا تريد فتقول له حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثم تلقي بعد ذلك عليه بالحجج وبما هو مقصود فإذا إذا كانت وسيلة التنبيه غير مفهومة هي أدعى في التنبيه مما لو كانت مفهومة ولذلك لو كنت تمشي وصفق إنسان وراءك تلتفت مباشرة وأحيانا لو قال يا رجل يا زيد لا ربما قلت لعله يقصد غيري إنما عندما يعطي حركة ليست مفهومة انتبه ماذا يراد من هذه الحركة الحمد لله يرحمك الله وقد جاء التنبيه في القرآن بالأمرين جاءت وسيلة التنبيه المفهومة المعلومة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وللمشركين أما للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله خاطبه الله بهذا في مواطن كثيره هذا للتنبيه يا أيها النبي يتنبه ويتيقظ وخاطب الله المؤمنين أيضا بذلك يا أيها الذين آمنوا وخاطب الناس بذلك يا بني آدم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فكما جاء بوسيلة التنبيه المعلومه جاء اضا بوسيلة التنبيه التي لا يعلم منها شيء انما المقصود لفت الاذهان وجلب الانتباه لسماع ما هو مقصود هذا القول الخامس يمكن أن يدخل فيه ما, ما رواه الإمام الطبري عن بعض السلف من أن الأحرف المقطعة ذكرت للإعلام ببداية السورة, السورة. إذا صارت بمثابة تنبيه إلى أن هذه سورة مستقلة وهذه بدايتها يمكن أن يدخل هذا في هذا القول الخامس لأن لا نعتبره قولا مستقلا إذا هي وسائل للتنبيه هذا القول الخامس اعترض عليه الإمام بن كثير أيضا في تفسيره في الجزء الأول صفحة 37 كما اعترض على القول الرابع فقال هذا ضعيف أي القول بأنها وسائل للتنبيه ولجلب الأذهان وشد الانتباه هذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كذلك لذكرت الأحرف المقطعة في جميع سور القرآن وهذا لم يحصل إنما ذكرت في 29 سورة الأمر الثاني لقدمت الأحرف المقطعة حتى في أوائل كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين ولا داعي لأن يقدم هذا في القرآن فقط الأمر الثالث يقول ذكرت الأحرف المقطعة في البقرة وآل عمران وهما مدنيتان وتقدم معنا الحروف المقطعة كلها ذكرت في السور المكية باستثناء الزهراوين الغراوين البقرة وآل عمران في الرعد خلاف كما تقدم معنا وعشرون صورة مثلية باتفاق فإذا يقول الإمام ابن كثير هذا ضعيف لثلاثة أمور ولا أرى واحدا من تلك الأمور الثلاثة التي ضعف بها الإمام ابن كثير هذا القول جديرا بأن يضعف به هذا القول أما قوله إن ذلك ينبغي أن يذكر في جميع السور فنقول ذلك ليس بلازم لأنه ليس معنى الحروف المقطعة هو هذا المعنى وهو القول الخامس فقط وسائل للتنبيه لا هذا معنى من معاني حروف المقطعة فهي للتنبيه وهي للإعجاز وهي اسماء من أسماء الله جل وعلا وهي اسماء للسور فإذا لها معاني كثيرة هذا أحدها فإذا كان كذلك فليس هناك داع لأن تذكر هذه الأحرف في جميع سور القرآن ثم التنبيه يحصل بالبعض يحصل بالبعض ليست هي فقط لها هذا المعنى حتى نقول ينبغي ان تذكر في جميع السور قوله ينبغي أن يقدم إذا ذكر الأحرف المقطعة في أوائل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس في أوائل بعض سور القرآن فقط نقول هذا ليس بلازم لأن التنبيه حصل كما قلنا في بعض السور فإذا حصل الإقبال والإصغاء وحصل المقصود فلا داعي بعد ذلك أن ينبه عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يضاف إلى هذا أنه عندما يتل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كانوا يعرضون وفي الغالب عندما كان يخاطبهم ليس حالهم كذلك فلما كان إعراضهم عند القرآن ذكرت الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن قوله بعد ذلك لو كان المراد هذا لما ذكرت الأحرف المقطعة في بعض السور المدنية نقول ليس لا يلزم من هذا أي إشكال لأننا نحن لم نقل إن هذا التنبيه للمشركين فقط قلنا تنبيه للنبي عليه الصلاة والمؤمنين وللمشركين وهذا أحد المعاني التي تحتملها الأحرف المقطعة والعلم عند الله جل وعلا هذا القول الخامس في بيان معنى الحروف المقطعة المذكورة في بعض سور القرآن المعنى السادس قيل إن هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن هي أسماء لكن مسمياتها الحروف المبسوطه التي ركبت منها الكلمة مسمياتها الحروف المبسوطة التي ركبت منها الكلمة فمثلا لام لام لام هذه اسماء للحرف الذي ركبت منه الكلمه وهو له كما أن الباء اسم للحرف الذي ركبت منه هذه الكلمه هذا اسم باء هذا اسم اما الحرف به ك كه قال الخليل بن احمد للفراهيدي لأصحاب كيف تنطقون بالباء من ضرب والكاف من لك فقالوا باء كاف قال إنما جئتم بالاسم هذا اسم الحرف باء لكن الحرف كيف ينطق به قالوا فكيف ننطق به يا إمام فقال به كه هذا الحرف أما باء هذا اسم للحرف فإذا ألف لا ميم حا ميم كافا يا عين صاد هذه أسماء لتلك الأحرف أسماء لتلك الأحرف المبسوطة فإذا الحا اسم للحرف حه الحا اسم للحرف حه هاء اسم لهذا الحرف إن قيل إذن ماذا ترتب على هذا من فائدة أن الحا اسم لحه والكاف اسم لكه ما الفائدة من هذا نقول لهذا فائدة عظيمة كما قال الإمام الرازي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة سبعة وغيره قال إن التكلم بأسماء الحروف وإن كان معتادا لكل أحد إلا أن كون الأحرف مسماتا بتلك الأسماء لا يعرفه إلا العلماء وتقدم معنا أن ابن جني لما سأل أصحابه من وتلاميذه من علماء اللغة العربية عن النطق بحرف الباء نطقوا بالاسم ولم ينطقوا به بالعرب إذا لا يميز بين ذات الحرف واسمه إلا إلا العلماء إذا كون تلك الأحرف مسماتا بتلك الأسماء لا يدركه إلا العلماء ومن المعلوم عند العرب أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان اميا لم يقرأ ولم يكتب فعندما نطق بهذه الأحرف بأسمائها دل إذن على أن هذا تعليم من حكيم حميد وأن هذا علمه الذي هو بكل شيء عليم وأن هذا من كلام رب العالمين وإلا هو أمي ما الذي أدراه بأسماء هذه الأحرف المرسوطة فنطق بها بهذا الوجه الذي لا يعرفه إلا العلماء حاميم أصميم هذا الحرف إنما عندما تنطق باسمه هذا من خواص العلماء فنطق نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك دليل على الإعجاز فإذا كان أول ما يطالع سامع هذه الأحرف من العرب الأقحاح عندما يسمع ألف لاميم الإعجاز وأن هذا النبي الأمي عليه الصلاة الله وسلام تلقى هذا العلم من العليم الحكيم سبحانه وتعالى قال الإمام ابن جني وقد راع العرب لطيفة عظيمة في أسماء الحروف المبسوطه حيث جعلوا المسمى وهو الحرف جعلوه صدر كل اسم له ليكون تاديته اي الاسم بالمسمى اول ما يقرع السمع الباء به عندما تسميها تجعل الحرف هو اول حرف في اسمها باء حاء اول اسم في اول حرف في اسمها ح لام له اول اسم في اسمها لام له فاذا جعل العرب اول اسم لتلك الاحرف هو ذات الحرف المسمى الذي تدل عليه تلك الاسماء وهذا من خواص علماء اللغه واختصاصاتهم ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان أميا فعندما نطق بها على هذا الوجه دل على أنه تلقى هذا من الحكيم الحميد سبحانه وتعالى وادخل في هذا القول السادس ما حكاه الرازي عن الإمام عبد العزيز الكناني وهو من أئمة أهل الهدى وأهل السنة الكرام وهو الذي ناقش بشر المريسي ويقال بالتشديد المريسي وأما كسر الميم كما يفعل بعض الناس المريسي فهذا لحن الخطأ نسبة إلى مريسه أو مريسة بلدة وقرية من قرى مصر في جهة الصعيد مريسة بشر المريسي المريسي الضال المضل إمام المعتزل الذي بلغ من شططه وسفهته أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل عليه غضب الله وسخطه هذا الذي ناقشه عبد العزيز ابن يحيى الكناني من أئمة أهل السنة يقول قولا في الحروف المقطعه يدخل في القول السادس وبشر المريسي توفي في حدود مائتين وثمانية عشرة مائتين وعشرين وأما عبد العزيز بن يحيى الكنان فامتد الحياة إلى سنة مائتين واربعين عليه رحمة الله وكان دميم الخلقة لكنه طاهر القلب طيب النفس لما دخل على الخليفة المأمون عند مناظرة بشر المريسي المريسي كان أبو إسحاق المعتصم جالسا في مجلس الخليفة المأمون فضحك لدمامتي عبد العزيز بن يحيى فقال يا أمير المؤمنين على ما يضحك هذا ادس فيه على ما يضحك على ما يضحك يضحك لدمامتي إن الله اصطفى يوسف لطيب جنانه وما اصطفاه لجماله الله جل وعلا ما اصطفى يوسف لأنه جميل انما اصطفاه لأنه طاهر القلب نقي السر انه من عبادنا المخلصين ما قال الوسمين ولو كان يعني من عنده جمال له رفعة وقدر لما قال الله في صاحب الجمال الذي يشرق وجهه كالشمس ثبت يدا أبي لهب وجهه من البياض والشقرة يلمع كأنه قرص شمس ومع ذلك ثبت يدا أبي لهب هذا الذي يتلهب من جماله واحمراره وبياضه كأنه يعني صحن من ذهب لكن تب في أدى أبي لهب وبعد ذلك ذلال رضي الله عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام قرعا عليه في الجنة فمصطفى الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله والسلام لجماله إن مصطفى لطيب جنانه فاستحى المعتصم وخنس الا تضحك يعني إذا خلق الله دميما فماذا جرى صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى فما هذه الدمامه الظاهرة فيها من الآيات ما يحار فيه عقول المخلوقات يقول عبد العزيز ابن يحيى الكناني ألف لام ميم حاميم اسمعوها مقطعة حتى إذا وردت مؤلفة عرفتم معناها حال الصبيان عندما يتعلمون يتعلمون الحروف المقطعة بأول الأمر ثم يتعلمونها موصولة بعد ذلك وأيام عند الدراسة عندما كانت شرعية والكتاتيب السوية أول ما يبدؤون في تعليم الولد جزء ألف باء وليس كذلك الحروف المقطعة ألف باء تاء يتعلم هذه الاحرف ثم يعلمونه إياها مشكولة كيف تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة ثم بعد ذلك يصلون الكلام فيما بينه الآن نعطيه كلمة موصولة لتخرج الأحرف منها ثم يقولون هذه طريقة أميركية يعني حتى في التعليم طريقة أميركية لا إله إلا الله على هذه العقول الغوية على هذه العقول الإبليسية يعني حتى في طريقة التعليم طريقة أميركية وحتى الرياضيات الموجودة الآن في أكثر المدارس في بلدانه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 لا أما عندنا نحن اصطلاح نكيف به حياتنا بدل من أن نقول الزائد له علامة الصليب نضع بعد ذلك علامة أخرى للزائد إما تضع فرح هذه علامة زائد الاصطلاح هي اصطلاح وإما تضع لها و وإما تضع لها نون إما تضع لها قالب على أن هذا الرامز يشير إلى الزائد يعني لا تكتب صليب في الزائد في الضرب